لآن, لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأشيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا سفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فوى كريم قالوا تالله تفتأ تلكوا يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الآلكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله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 عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاة مزجاة فأغفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم صَوْفَا أَخِي إِنَّكَ لَجَاهِلٌ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَسْتَغْفِرْ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الواحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجي أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لا ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد لا ريح يوسف لولا أن تفنجوا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انجا البشير القى على وجهه فارتدت بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون